يا حبيبي يا حبيبي انا جسمي نكتب حروفك يا حبيبي صح جرح بس ما اعرفك يا حبيبي تنتريك نوتي طوف يا حبيبي يا حسين يا حسين عظيمة يا حبيبي يا حسين ملبيه جاعن ويجباله اواني مو بس عاشق مجنون بك قمت قليل دمعتي هن يالها قمت قليل دمعتي وانا عاشق دمعة بتجري عليك وقمت ابحث حتى لوجنت يا شالها وقمت حيب حتى الوجن تشالها يا حبيبي والله الكلمة حظيمة يا حبيبي سهل الموت وجحيمة يا حبيبي ما أتمك بقربة قيمة يا حبيبي يا حسين يا حسين <تصفيق> يا حبيبي يا حبيبي أرجو شكت بحور وفارك يا حبيبي صح جرح بسمع وفارك يا فقدر حقي الموت يا سر الوجود لو لربي الكون مولى يا ترود شلون صديق مثلك ضم التراب ان تكون شلون تحت اظنك انت <تصفيق> كونش لو انت يحفظ <تصفيق> لك ما ينولايك موت لان انت الحياة اجا <جي> يموت الدين وين طيت النبار اجا <جي> يموت الدين وين طيت النبار يا حبيبي حيرت حتى المنايح يا حبيبي شفت حبك عظامي يا حبيبي رفت بيمناي رايح يا حبيبي يا حسين يا حسين يا حبيبي بس ما يا, يا, يا, يا حبيبي روح تتركن يا حبيبي يا حسين روح ما ألقاه تتركن وتجي وارحلوا ياه جسم وقراله احن تصير الخيمه شمت به نار زين بكباليتو حط فالها زين بكباليتو حط صير روحي كربله وقلبي الحسين دمعتك صدق قبل لا تعلى لها دمعتك صدق قبل لا تعلى يا حبيبي اسمك بدمعي كتبته يا حبيبي سيد وكل عمر اخذته يا حبيبي انت كل سنين انتهي يا حبيبي يا حسين يا حسين يا حبيبي <تصفيق> اشتشoffs عكت بحرورفك يا حبيبي جرح بسماء يا حبيبي يا حبيبي, وحكي وحكي حبيبي يا حبيبي يا حسين يا حسين من أصيحان يا حبيبي يا حسين صير لي لي تنسى لا وحزن دقات قلب تهتف قربله اقبلوا روح الحزن يبرالها اقبلوا روح لها من اكثر ما قديم للحسين احس قلبي يعتن الغايه ونالها احس قلبي يعتن الغايه ونالها يا حبيبي مو مجرد عشق عادي يا حبيبي اللي الممات على انحدادي يا حبيبي, يا حبيبي يا كل جرح باسمك ينادي يا حبيبي يا حسين, يا حسين يا حسين يا حبيبي أرجف منك تب حروفك يا كان الأداء بصوت الرادود الحسيني سيد علي الزاملي كلمات وألحان علي الدريعي مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي